الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على اشرف ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين أ م ا بعد ف ن أ خ ذ في درسنا هذا ب إ ذ ن الله عز وجل أواخر كتابي للعلامة العربي تعالى وعقد أربعة يعني تعريف وجل أواخر المحصول أبواب الأول الله قال المؤلف النسخ النسخ النسخ كتابي ابن كتاب رحمه فيه في حقيقة وذكر أ ن تعريف النسخ من ا ل أ م و ر ا ل ص ع ب ة العسيره فبين أ و ذكر عن المعتزله أ ن ه م يعرفون النسخ ب أ ن ه إ ن ق ض ا ء امد العباده ب طل... د ي وقت العصر وهذا لا يعد ن س خ ة ثم ان الامد ليس له ذكر في الخطاب لا في الخطاب الناسخ ولا في الخطاب المنسوخ ثم ان ن س خ ة غير ا ل ع ب ا د ة ج ا ئ ز كما تنسخ بعض المعاملات وتنسخ بعض العقوبات بعض وتنسخ ف ق و ل ه النسخ انقضاء امد ا ا ل ع ب ا د ة فيه نظر التعريف الثاني للقاضي قال النسخ رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بواسطه خطاب متاخر أ خ ر و ه ذ التعريف اعترض عليه المؤلف بأن الحكم الثابت في الزمان الأول كيف يقال بأنه ارتفع الحكم عليه في كيف بأنه بأن ط ا ا ب ل ل فإن أ ر الحكم د أن ا ثابت فيما مضى مرتفع فيما يستقبل فهو في ا ل ح ق ي ق ة لم يرتفع فكيف يرتفع حكم ثابت فوصف الثابت بأنه مرتفع فيه تناقض ولذلك قال المؤلف القاضي أجل مقدارا من هذا الحد وبحره وأرشقه ثم اختار المؤلف تعريفا ثالثا فقال ولذلك أجل ثم بأنه وبحره مرتفع وأرشقه من فيه عميق ا ل ن س خ هو عدم شرط استمرار الحكم وهذا أ ي ض ا فيه نظر باعتبار العبادات ا ل م ؤ ق ت ة بوقت ف إ ن ه إ ذ ا انتهى وقتها ف إ ن شرط استمرار الحكم قد عدم ولذلك كل كل التعريفات مدخولة وعلى كل فالنسخ قد الإنسان هذه يتصوره قد وإن لم يجد فيه ع ب ا ر ة م د ق ق ة م ح ق ق ة في تعريفه قال المؤلف الباب الثاني في جواز النسخ نسب الى اليهود أ ن ه م ينكرونه ل أ ن عيسى أو لأن موسى قال هذه شريعة مؤبدة ولأن النسخ قد يفهم منه جواز البدأ على الله والمراد به شريعة والمراد على مؤبدة البدأ قد ولأن جواز النسخ ا خ ت ل ا ف الحكم و ا ل ر أ ي في م س أ ل ة من المسائل والله جل وعلا عالم بعواقب ا ل أ م و ر ومن ثم لا يجوز عليه البدا ء ورد المؤلف على بقول موسى موسى وأما ذكروا استدلالهم المؤلف هذا لا يثبت عن موسى عليه السلام وأما ما ذكروا من أن البداء على عليه لا يجوز على الله عن يثبت أن أن من يجوز ف نسخ ق و ل إن ن الله تعالى ل ل أ ح ك ا م ليس ب أ م ر ب د أ له و إ ن م ا اقتضت حكمته أ ن يقع التكليف بالفعل في وقت ولا يقع في آخر و ه ذ ا الجواب على مذهب المعتزلة الذين يقولون بأن الأحكام يراعى فيها مصالح على يقولون ل مذهب بأن خ ل قال المؤلف الباب الثالث في الناسخ من هو الناسخ؟ ق من في هو ق ا ل ا ل أ ص ل أ ن ه الله عز وجل فوالذي ه يرفع الحكم وقد يطلق على الدليل الذي حصل به النسخ ب ن ه يسمى ناسخا ولكن هذا ا ل ا س ت ع م ا ل ا س ت ع م ا ل مجازي وقد يستعمل ك ل م ة الناسخ في النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ق الجواز ولكن اطلاق الناس على غير الله تعالى مع م ع ر ف ة ح ق ي ق ة الناسخ قصد البيان و إ ر ا د ة التقريب ثم بعد ذلك ذكر أ ن و ا ع النسخ نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ ا ل س ن ة بالكتاب س ونسخ السنة ن ة ا ل ب كما قال به الجمهور قال خلافا لي به كثير من ا ل ش ا الذين ف ع ي ي ة ق و و ل ل ن ا ق ر آ ن معجز فكيف ينسخ بما هو غير معجز و اعترض عليهم ب أ ن هذا الكلام د ع و ة لا بد من إ ق ا م ة الدليل على صحتها فهي بمثابة الاعتراض ب... أو القول بالنسخ في آية بمثابة بالنسخ الباب الرابع كاملة الاعتراض القول النوع لآية أو ق ا ل قبل ه ذ ا ه ل ي ج و ز نسخ ا ل م ت و ا ر ب الجواب ا ل ج م ا ه ي ي ر ق و ل و ن ب ع ا ل ج و ا ز ذ ل ك و ج ع ل ا ل ق و ل ب الجواب ز الجواب د ن ل الجواب ن ن الجواب ا ل م ق ج و ع ب ه ا ل ب ا ب ا ل ر ا ب ع فيه م س ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى تقسيم النسخ من ج ه ة بقاء الحكم و ا ل ت ل ا و ة فالنسخ ينقسم إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م القسم ا ل أ و ل نسخ الحكم مع بقاء ا ل ت ل ا و ة فهذا جائز كما قال جل وعلا إن يكون منكم مئتين قال وعلا صابرون نسخت بالآية بعدها جل يغلبون عشرون إن نسخت إن يكن منكم م ئ ة ص ا ب ر ة يغلب مائتين هذه نسخت هذه ا ي ة نسخ حكمها وبقيت تلاوتها نوع الثاني نسخ ا ل ت ل ا و ة مع بقاء الحكم كما في آ ي ة رجم الزاني المحصن والقول بذلك قال به الجماهير إلى المحتزلة خلاف بذلك إلى ونسيب به ذلك و أ ن ه م يقولون لا يجوز نسخ ا ل ت ل ا و ة مع بقاء الحكم ل أ ن ا ل ت ل ا و ة أ ص ل والحكم فرع م ن ه ا ف إ ذ ا زال ا ل أ ص ل زال الحكم المستفاد منها ويجوز التلاوة والحكم أجيب ذهاب هذا منها الفرع مع بقاء الأصل لا العكس أجيب عن هذا بأن التلاوة حكم مستقل والحكم المستفاد منها حكم مستقل مع عن حكم حكم والدليل على كونه مستقلا بنفسه انفراد كثير من ا ل أ ح ك ا م عن ا ل ق ر آ ن و إ ذ ا كان كل واحد من الدليلين منعزلا عن ص ا ح ب مستقلا بنفسه دون ا ل آ خ ر جاز نسخ كل واحد منهما ا ل و ا د وهو وكان ق ر آ ن ا يتلى ونسخ ب أ خ ب ا ر في ا ل س ن ة ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة هل يجوز نسخ ا ل أ م ر قبل التمكن من امتثاله الله ويمثلون له بأن الله عز وجل بأن أشرى عز لمحمد صلى الله عليه ومبنى س ل ففرض عليه الصلاة ثم نسخها إلى خمسين نسخها خمس ثم ق ل الفعل والمعتزل و ي ر عدم م جواز ذلك يرون جوازه والأشياء يرون و ذلك ن ب هذه ا ل م س أ ل ة من م س أ ل ة هل يشترط في الامر أ ن يكون مريدا للامتثال من ا ل م أ م و ر ا و لا وما هي ا ل ف ا ئ د ة ا ل م ت ر ت ب ة على التكليف ف إ ن قلنا ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ م ر ابتلاء المكلف واختباره ف إ ن ه حينئذ يمكن أ ن يكلف العبد بشيء ثم ينسخ قبل التمكن من فعله لأنه لا تراعى فيه جانب مصلحة وإنما المراد بالتكليف الابتلاء والاختبار جانب وإنما فيه تراعى و ا ن كان ا ل أ م ر كما يقول ا ل م ع ت ز ل ة ب أ ن ف ا ئ د ة التكليف هو تحقيق م ص ل ح ة ا ل م ك ل ف ح ي ن ئ ذ نقول ن ب أ ن ه لا ف ا ئ د ة من نسخ ا ل أ م ر قبل الفعل فيمنع منه ل أ ن ه كيف يؤمر بشيء ثم ينسخ قبل ينسخ يفعل ثم أن ك م العلماء تقدم أن ا لهم ث ل ا ث ة مناهج في ف ا ئ د ة ا ل أ م ر ف ط ا ئ ف ة يقولون ف ا ئ د ة ا ل أ م ر اختبار ا ل مكلف ي م ت ث ل أو لا ي م ت ث ل ك م او ي ق لا بذلك ل وقال ل ل أ ش ا طائفة فائدة ا ع ر ت ك يمتثل ف تحقيق ص ل المكلف والنسق قبل ل ح ة ا م من, الف... من فعل المنسوخ م ك ن فعل لا هذا ا ت ا فيه فلا يكون فيه ف ا ئ د ة والصواب أن ان ل ل ت ك ك ي ي ف قد و و التكليف ص و ا ا ب أن ل قد يكون به أو ل ف ا ئ د ة الابتلاء والاختبار وقد يكون ل ف ا ئ د ة تحقيق ا ل م ص ل ح ة وقد يكون لفوائد أ خ ر ى مثل ن م فرح الله ب ط ا ع ة الطائعين ومحبته لأهل الطاعة ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ل ث ة ا ل ن س خ هل يلزم بمجرد نزوله أ و لا يثبت إ ل ا إ ذ ا واصل الى المكلف قال النسخ يثبت مع رفع نزوله وقد كان ذلك جائزا لولا أ ن الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ من مات قبل أ ن يبلغه فكان ذلك دليلا على العفو المؤلف كتاب الترجيه عنه ثم ذكر المؤلف كتاب و ا ل م ر ا د بالترجيح أ ن ي ت ع ا ر ض دليلان فيعمل المجتهد ل م ع ر ف ة ا ل أ ق و ى منهما والترجيح قد يكون بحسب ص ح ة الاستدلال ذات الدليل الدليل مدلول بسبب بسبب وقد وقد يكون يكون ق الترجيح ا ل في ا ل ل غ ة ع ب ا ر ة عن وفاء أ ح د المتقابلين من أ ي معنى كان و ب أ ي وجه توازنا وفي الشريعه وزيادة ي ع ل هو ا الألفاظ المعاني الألفاظ من مثل لو تعارض حديثان الترجيح ل على مثل ت ترجيح وترجيح ر ج ي نوعين في في فيه ح من أو ه ذ الترجيح ترجيح في ا أ ل ل ف ا ا ظ في المعاني أ ن يختلف قياسان فيقوم المجتهد ب م ع ر ف ة الراجح منهما وقد ذكر المؤلف سبعين مثالا في بعض كتبه ثم ذكر المؤلف عددا من أسباب الترجيح باعتبار عددا ذكر الترجيح ثم المؤلف من الألفاظ منها أ ن يكون أ ح د الدليلين م ت أ خ ر ا والثاني يكون متقدما ف ا ل م ت أ خ ر يكون أ ر ج ح ا ل ح ا ل الثاني أ ن يكون أ ح د الراويين أ و ث ق من الراوي الاخر آ خ ر ر فتقدم و ي في رقوعين ة صلاة جماعة الأوثق مثال ذلك في صلاة الكسوف روى جماعة أنها, أنها وروا ذلك روى آ و ن أنها ثلاث ركوعات في كل ر ك ع ة هذه ا ل ر و ا ي ة تكلم فيها فنطرحها السبب الثالث ان يكون أ ح د الاثرين أكثر ر و اكثر فإذا ا الخبران المتعارضان بطرق. أحدهما رواته ن بطرق روي أ ك من رواه ة الأول ف إ ن قد ورد في الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجح روايه ا ل م ت أ خ ر ي ن عنه قال أ ن يكون أ ح د الاثرين اكثر رواه مثال ذلك ورد في الحديث أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند عند الركوع وعند الرفع منه وروى الرفع عند القيام من الركوع صحابياً. وروا بن مسعود أ ن ه لا يرفع فقدمنا ر و ا ي ة ا ل أ ك ث ر ي ن لشهرتها و ك ث ر ة رواتها وجه آ خ ر أ ن يكون أ ح د الخبرين أ ك ث ر رواه و ا ل آ خ ر أ ق ل منه لكنهم أ و ث ق فماذا نفعل أ ح د الخبرين أ ك ث ر رواه والثاني أ ك ث ر ثقه ة ففي إحدى ا ل و ج ي يقدم وفي الآخر يقدم الأكثر إذن قوله الأكثر في يعني في في الثاني ن إذن الأوثق قوله وقدم الآخر الأكثر الأكثر الوجه الآخر أو في الثاني السبب الثامن أ ن يكون أ ح د الخبرين يعترض بعمل ا ل ص ح ا ب ة أ ر ج ح والسادس أ ن يعضد أ ح د الخبرين المتعارضين بعمل الراوي بينما الصحابي الآخر الراوي للخبر المعارض لا تم يعمل به فيقدم الخبر براويه الراوي يعمل فيقدم الذي المعارضة عمله الآخر لذلك السبب السابع أ ن يكون أ ح د الخبرين عضده ظاهر من كتاب أ و س ن ة فيكون الحكم به أ و ل ى مثال ذلك واختلف ا ل ر و ا ة في صلاه ة الفجر فقال ب ع ض م ك الفجر ن ي ص ي عليه ي ه الله ا مبكرا وقال كان صلى وسلم بغلس س آخر ر ر بها ب قال فمن ت ي ح الصلاة صلاة ا ل ف ج في الغلس استدلت أو ع ض دليله د بقوله تعالى فاستبقوا الخيرات قال المؤلف أن الثامن أ ن يكون أ ح د الخبرين يعضده قياس ا ل أ ص و ل ف إ ن الخبر الذي يعضده أ ق س ه باصول متعدده ع ف إ ن ه يكون أ و ل ى السبب التاسع أ ن يكون أ ح د الخبرين المتعارضين يكتضي احتياطا فيعمل بالخبر الذي فيه الاحتياط السبب العاشر أ ن يتضمن أ ح د الخبرين إ ث ب ا ت ا ويتضمن ا ل آ خ ر نفيا فيكون في فنقدم النفي الذي يتضمن رواية النبي عليه يصلي رواية رواية الكعبة أولى ومن روى وسلم روى ونثبت من أن بمن أنه الإثبات تعارض الله الإثبات أمثلته صلى صلى لم على ص ل ا ة النبي صلى الله عليه وسلم في ا ع ب ة ونحمل ر و ا ي ة من نفى على أ ن ه نفى بنا على علمه الا في م س أ ل ة و ا ح د ة وهي إ ذ ا كان من نفى يبنيه على علم ويقول أ ن ا كنت ملازما له وعلمت أ ن ه لم يفعل الفعل الفلاني فحينئذن م القيل ذ ا ن ف ع يتوقف ر خبر ج ب ا ا ل إ ث ي ي ل ت و ق فيهما هناك أ س ب ا ب للترجيح بين ا ل أ خ ب ا ر ا ل م ت ع ا ر ض ة ا ل م ت ع ل ق ة بالعموم مثال ذلك أن يكون أحد يكون ان ل ع م م و ي أكثر رواد ف يكون ق د م مثال ل ذ أن ي ك أ ح د العمومين لم يرد عليه عليه مع عموم يرد تخصيص تخصيصات كثيرة تعارض وردت قد سابقة فإذا فانه يقدم النوع ا ل أ و ل مثال ذلك حديث من نام عن ص ل ا ة او نسيها فليصليها إ ذ ا ذكرها هذا الحديث قد رواه جماعات من أ د و ا ت الشرط لكن م يرد عليها تخصيص ل حديث لا ص ل ا ة بعد العصر هذا ورد عليه تخصيصات ك ث ي ر ة فيكون الاخر آ خ ر م م ق د عليه العمومين السبب الثاني أن يكون أحد العمومين لم يخص أن يكون ي أن أحد ص سابقا ما مثل ذ ك ن ا ا في ل مقدما ث ا ا ا ل ل س ب ثالثا يكون أ ح ا ل ع و م ي يظهر فيه ن قصد ل ت عليه م م ي و ا آ خ ر ك و ن من باب العام باب ب الذي يراد به الخاص العموم ا الذي يراد ا ل به ع م الرابع أن يكون أحد ان ل ع م م و ي مطلقا والآخر ورد على ورد سبب أن يكون أ ح د العمومين مطلقا و ا ل آ خ ر ورد على سبب فحينئذ يقدم العام المطلق ل أ ن العام الوارد على سبب قد يراد به خصوص السبب ولا يراد به العموم به على مقتضى ظاهر لفظه الخامس أ ن ي ت ع ا ر ض دليلان عامان أ ح د ه م ا يعارضه دليل خطاب اللي هو مفهوم ا ل م خ ا ل ف ة و ا ل آ خ ر ليس كذلك فحينئذ أحد الدليل الذي لا يوجد له معارضة. السادس أن يكون أحد العمومين نقدم أن السادس معارضة معمولا لا والآخر له به لم يعمل به فيقدم العموم الذي عمل به ا ل ع م و م ا ل عمل ذ ي ب ه ق الذي فيقدم الأكثر فيقدم القياس الذي يكون على خبر الأكثر روات ا ل يظهر ك أكثر و روات ويقدم ويقدم ن بني على على القياس الذي أصل لم يتم تخصيصه. ويقدم الذي خبر تخصيصه يتم ي فيه القصد والذي لم يرد على سبب والذي لم يعارضه الدليل والذي اتصل به العمل على الذي ليس كذلك ب ع د ذلك ذكر المؤلف ما يتعلق بالترجيح بين ا ل أ ق ي س ة وهناك وجوه م ت ع د د ة للترجيح بين ا ل أ ق ي س ة المتعارضه ة نشير إلى ب ع ض ا الأول أن الأقيسة إذا تعارضت وكان الذي يضبط الرجحان فيها تأصيلا التأصيل قال يدل على أن يضبط العله إ ذ ا تعارضت لا بد من العمل بالترجيح الترجيح له أ س ب ا ب ك ث ي ر ة الضابط فيها إ ذ ا كان أ ح د أحد القياسين تكون ا ل ع ل ة فيها أ ك ث ر تاصيلا فهذا يدل على رجحان المتعارضين ما فيه التفصيل ويغني عنه ثلاثة أشياء أن أحد القياسين ويغني عنه أن على يعتضد فيه بنص أحد أو بوجه من وجوه من ا ل ت ر ج ي ح ا ت فحينئذ يقدم、القياس. الثاني ق ي ا ا س ل أ ن تسلم من الاعتراضات ف إ ذ ا كان أ ح د القياسين سالما من الاعتراضات ف إ ن ه يقدم على غيره الثالث أن تكون إحداهما متعدية والأخرى قاصرة أن تكون يعني متعدية أن يتعارض قياسان أ ح د ه م ا علته متعديه لها فروع والقياس ا ل آ خ ر له ع ل ة لكن تلك ا ل ع ل ة ق ا ص ر ة على محل ورود النص فتكون المتعديه أ ق و ى وفصر ا ل ق ا ص ر ة بانها أ ن ه التي ليس لها ليس ت فروع ب ى ع ل ي مثل هذا بما له هذا ب م الربا ع في البر الربا في الذهب ب ا ل ث م ا ن ي ة قالوا هذا محل يقتصر على محل ورود النص فيقدم عليه من قال ب أ ن العله ة ي الكيل والطعم لكن هي ذ ا ف ه فإنه غيرها نظر فإن الثمانية ليست إلا قاصرة فإن في قد يستعمل في غيرها يعني قاصرة غير في في في إلا ليست يستعمل يستعمل قد قد تستعمل العله ة ف إ ن قد توجد هي ا ل ث م ن ي ة في غير الذهب كما وجدت في عصرنا في هذا الورق النقدي وجدت في عصور س ا ب ق ة في تلك القطع من الجلد التي、تختم. الباب الآخر كتاب الاجتهاد المؤلف الاجتهاد بأنه بذل الجهد واستنفاذ بذل الوسع في طلب وعرف من تختم بأنه في الجهاد ص و و ا ا ب ل ماذا أ خ و ذ م من ل المجتهد ج ه د ا م يطلب بعض اهل العلم قال المجتهد يجتهد في ا ل م س أ ل ة ليحاول أ ن يصيب ش ر ح الله ليحاول أن يصيب حكم الله في المسائل يصيب في حكم أن فبالتالي هناك حكم لله في الواقع قبل اجتهاد المجتهد ويمكن للمجتهد أ ن يصيبها و أ ن يخطئها ويدل على هذا الاصل أ ص ل و ه ذ القول ن و ص عديدة منها أن ا ل جل ه و ع بعض ل الناس ولو كل ا كان خطأ ه د م ص ي ب ه ا لكان النبي صلى الله عليه وسلم ممن لا يخطئ ا ل آ خ ر ي ن قال ا ل ل م ؤ فصل ف في المطلوب بالاجتهاد اختلف الناس فيه فمنهم من قال المطلوب بالاجتهاد هو حكم الله ه يصيب الله ويمكن أن لا يصيبه ومنهم من قال حكم الله فبالتالي خفي يصيب الإنسان لا قال يمكن حكم ويمكن أن أن لأنه أمر الوصول المطلوب هو الأشبه ش ب ك ت ا الله ب س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم ف إ ن ه يكون أ ر ج ح ومن الناس من قال المطلوب ا ج ت ه د و ن الناس من قال ا ل م ورجحان الظن بالوصول إ ل ى محل الاختلاف ف قال ا ل ل م ؤ و ه ذ ا هو الصحيح ل أ ن حكم الله يعثر عليه و ا ل أ ش ب ه قد لا يوصل إ ل ي ه للعوائق في النظر ف أ م ا الانتهاء إلى تغلب على الظن فهو المطلوب فهو ممكن ترتب على هذه المسألة مسألة أخرى وهي كل هل كل المجتهدين قد أصابوا حكم الله أو لا؟ أخرى درجة قد ترتب أصابوا ممكن فهو وهو هذه وهي حكم أو عند الاشاعره يقولون حكم الله تاب ا ل اجتهاد المجتهد ويترتب عليها انهم يقولون كل مجتهد ف إ ن ه يصاب حتى ولو لم ينكر قال اختلف الناس في مسألة تصويب المجتهدين تصويب والنقاء ومن عمدته الفروع مصيب وهذا الذي قال عنه ب أ ن ه قول العلماء هو مذهب ا ل أ ش ا ع ر ة وينسبونه الى الجمهور و ا ل أ ظ ه ر أ ن سبب قول ا ل أ ش ا ع ر ة بمثل هذا هو أن الأشاعرة بأن الأشاعرة يقولون يقولون بأن التقليد ا ل ل ل ه تابع ا ج ت ه ا د المجتهد و ب ا لا ت ل يكون لا ي لله حكم حتى يجتهد المجتهد واختار المؤلف أ ن الصحيح كل مجتهد مصيب وهذا القول قول خاطئ يدل عليه ويطلانه العديد واحد معاداه النصوص الكثير على, على المصيب مختلف وأن خطأ أن احتج من قال بان الحق في احد القولين فقال ان النازله اذا وقعت وقال ا ح د ه المجتهدين هي حلال وقال الاخر حرام فلا يمكن ان يكون الاثنان مصيبين لا بد ان يكون احدهما مصيبا والاخر مخطئا لماذا لان احدهما يقول بالتحليل والاخر يقول ل و ا لا يمكن أ ن يكون صوابنا على واحد خطا على ا ل آ خ ر وهذا الاستدلال فيه معنى جيد لكن القول ب أ ن التحليل والتحريم ليس بصفات المحللات والمحرمات هذا قول جيد لكنه متعلق هذا جيد بـ التصويب والتخطيه فرق بين التحليل والتحريم كل إ ن س ا ن يجب عليه أ ن يعمل باجتهاده ولو تبين له أ ن ه خ ط أ بعد ذلك لم يقض ي ما فاته في حال خطا و ق القول آخر هو ب القول من غير دليل وعرفه آخر عرفه التقليد ب أ ن ه التزام ا ل إ ن س ا ن لحكم شرعي صادر من الغير كيفما كان وبعضهم قيده ب أ ن يكون من غير ح ج ة ل إ خ ر ا ج عمل الإنسان بقول الصحابة ه و التزام حكم الخير كيفما كان الفصل الثاني هل يجوز التقليد أ و لا يجوز قال ط ا ئ ف ة منهم القاضي التقليد حرام مطلقا وقال جمهور أ ه ل العلم بأن التقليد جائز وقد شنع المولف على القاضي م ل على ل ف ا في قوله في هذا ف ق ا ل ولا يظن بالقاضي لعظم م ص ر الغفله عن هذا المقال إ ذ ا الفصل الثاني في العالم هل يصح له أن يقلد غيره؟ غيره أحده الاجتهاد يقلد قال القاضي لا يقلد غيره ولا يحل لأحد يقلد ويجب على جميع الناس أهل العلم قالوا يصح ويجب جميع أن أن وجمهور غ ي ر المجتهد وغير العالم لا بد أ ن يقلد ف ي س أ ل العلماء والسؤال عن العلماء إ ذ ا سؤال العلماء نوع من أ ن و انواع ع العلماء التقليد السؤال ع من ن أ و التقليد من قال بمنع الاجتهاد من قال بمنع التقليد بالنسبة للعوام بالنسبة قال التقليد قال ب أ ن ا ل ع ا م يتمكن من م ع ر ف ة حكم الله فمنع من التقليد الذي هو مظنه ف إ ذ ا تمكن ا ل إ ن س ا ن من الفعل في غالب ظنه عليه وجب و ا ل م ر ء إ ذ ا كان متمكنا من الاجتهاد وجب عليه الاجتهاد وحرم عليه التقليد قد القاضي شنع هنا أن على على العام العلماء المؤلف أيضا هنا على القاضي. المسألة الثالثة الواجب على العام أن يسأل、العلماء. فيعمل بفتوى اهل الزمان هذا اذن هو المصدر ا ل أ و ل وقال ا ل أ س ت ا ذ يعمل بالخبر المتواتر وصحيح كيف نعرف أن العالم ممن يصح أن وأن يصح كيف يستفتع يرجع إليه قال يكفي أن يعدله نعرف أن ممن أن أن رجلان العالم قال بل بعض اهل العلم قال يكفيه ان يعدله رجل واحد الطريق الثاني أ ن يدله من يعرفه والثالث أ ن يجد العلماء يرجعون إلى ذلك الى م ف ت و نحن ذلك قال المؤلف لا يجوز لمن قدر على النظر أ ن يقلد عالما ف إ ذ ا ت أ ه ل ا ل إ ن س ا ن ل د ر ج ة العلم لدرجة النظر لم يجوز لك أن ترجي أن تعمل بقول عالم بل تجتهد ترجي يجوز يجب أن أن أن نفسي نفسك عليك في حق في خ ل ا ف ا لبعض الناس الذين يجوزون للعالم أ ن يقلد عالما من كما يقلده في ا ل ق ب ل ة وهناك فرق بين المسالتين ف إ ن العالم في ا ل ق ب ل ة يخشى فوات وقت ا ل ص ل ا ة بخلاف في بخلاف غيره مسائل الزوال إذن الفصل الرابع لا يجوز لمن قدر على النظر أ ن يقلد عليه فمن ت أ ه ل للفتيه وجب عليه أ ن يجتهد وحرم عليه ان يقلد غيره ا د إ ذ ا قال المؤلف الفصل م ؤ ل ا ل ف الرابع لا يجوز لمن قدر على النظر ان يقلد عالما ل أ ن ه قد ت أ ه ل وتمكن من استخراج الحكم بنفسه فلا يجوز له أ ن يعدل إ ل ى غيره ومن كان قادرا على اليقين حرم عليه أن يعتمد على غلبة الظن وقال بعض الناس يجوز للعالم أن يقلد عالما آخر كما يقلده في القبلة وهذا القول العمل بالقبلة عليه على غلبة يقلد يقلده يعتمد يجوز في ضعيف أن أن فإن حرم آخر بعض وهي بمثابة ب العمل ش ا الشهود د ة ل و س س من م اذا ئ ل العمل المفتي مسألة هنا بفتوى وهي إ خالف العالم فوات الوقت في ا ل م س أ ل ة هنا وقت ص ل ا ة الظهر محدد بوقت ولو ووردت عليه مساله تحتاج إ ل ى حكم ا ل و ل ا ن خ خشي ش ي هناك ذ ذهب حشي حشي حشي حشي حشي حشي حشي ا ل ي ح ل ي ح ل ي حشي حشي حشي حشي ح ل ي ا ل ي ا ش ي حشي ل ش ا حشي حشي حشي حشي ح ش ل حشي حشي حشي حشي حشي حشي ح ل ي حشي حشي حشي حشي حشي حشي ا ش ي حشي حشي حشي حشي حشي ا ش ي ا ش ي حشي حدثت ل ل م م ي س أ ل ة ف س أ ل عنها عالما ثم حدثت ا ل م س أ ل ة م ر ة أ خ ر ى هل يكتفي بالسؤال ا ل أ و ل أ و يلزمه أ ن يكرر السؤال موطن خلاف منهم من قال يتكرر لجواز اختلاف جواب العالم كلام العالم مراده لجواز جواب فإننا نرى أن الناس قد ينزلون خلاف اختلاف باختلاف قال على اجتهاده قد يتكرر غير مراده به فبالتالي ينبغي إ ذ ا حدثت بالعامه ا ل م س أ ل ة م ر ة أ خ ر ى أ ن ي س أ ل المجتهد عنها لئلا يكون المجتهد قد غير اجتهاده ل ا فإن أن الناس العالم إذا الاجتهاده تغير لا يلزمه أن يخبر الناس بأن فدل ذلك على لزوم من يعمل من ب الجديد ه ا د وبذلك يكون قد تم كتاب المحصول في الاصول ت أ ل ي ف الشيخ الفقيه الحافظ أ ب ي بكر ابن العربي رحمه الله تعالى ورضي ه الله عنه وغفر م ن اجتهاد في س م آمين أسأل الله أن يوفقنا وإياكم المهتدين يوفقنا يجعلنا أن وأن أسأل أجل الله وعلا للهدات وإياكم من ممن استقام على الخير والهدى و أ س ا ل ه جل وعلا ان يصلح احوال ا ل ا م ة وان يردهم الى دينه ردا ج م ي ل هذا والله أ ع ل م وصلى الله على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن